ذكر بعض العلماء أو بعض مشائخنا على الأصح أن ما أكرم الله به شيخ الإسلام ابن تيمية من العلوم يعتبر من الكرامة لأن شيخ الإسلام رحمه الله أعطاه الله من العلوم ما لم يحصل لمن سواه لأن عنده علوم عقلية وعلوم نقلية وبيان وقوة حجة. حتى إنه قيل ما لم ينقطع يوما من الدهر مع من يناظره ابدا ما من إنسان يناظر شيخ الإسلام إلا وينقطع دون الشيخ الإسلام وهذه لا شك إنه من كرامات الله عز وجل العبد بعض الناس عند المناظره ينقطع بأول إيراد ولقضت المناظره يوم ولا عنده من الردود أكثر مما عن صاحبه لكن نعم ما راحت عليه وقت المناظره هذه هزيمة دي. يهزم الإنسان والسلاح عنده في جعبته لكن ما يستطيع يرمي به وبعض الناس عند المناظره يفتح الله عليه من العلوم ما ليست عنده من قبل يعني يحتد ويزيد كل الذي ينعث الجواهر من تحت السرع النوم شيخ الإسلام رحمه الله من هذا النوع. ما ناظره أحد من الفلاسفة والمناطق والمتكلمين والمحدثين والفقهاء إلا وينقطع أمام شيخ الثامن تيمين حتى انه من العجب يأتي الأدلة من كلام هؤلاء علي عليهم ما هو يجب من عنده من كلامهم هم من كلامهم هم ولهذا لما حضر عند عند الوالي في دعوان عليه وكان عند الوالي من قضاة المالكية اناس تكلموا على الشيخ وقالوا أن هذا الدعاء عليك كذا وكذا وأن يعني إما أن تحرف ولا قضينا عليه قال الشيخ الإسلام للمالكي الذي كان يعتز به هذا الوالي. هذا المالكي إن هذه الدعوة لا تصح على مذهبك. يقول يقول شهر ساء. وهذا الدعوة هذه ما تصح ولا تسمى على مذهبك. لأن من مذهبكم أن الإنسان يدّعى على شخص لا يتصور أن يقع منه مثل هذا الأمر. فإن المدعي يعذر. ما يقال المدعي عليه احلف ففخامة من مذهبك. أجد لا يتكلم ذاك. فهذه من نعمة الله العظيم. ولا شك أن أنما أعطاه الله شيخ الإسلام من كمية من العلوم وقوة المناورة وقوة الحجة والبيان لا شك أنه أمر خارق للعادة، إلى يعتبر من من كرامات الله عز وجل للإنسان، لأنه أمر خارق للعادة والله أعلم.